ج وَإذا الجبال نصففة وَإذا الررسُل أّتَ لأَ يوم أجلت لوم الفَصل وَما أدركَ ما يوم الفَصل وَإِ يومَائذ للمكذذبين ألم نهلك الأوين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 جَعللنا فِيهَا رَواسَِ شَامِ خاتِ وَأَسقَينَكُمْ وَأَسْطَنَكُمْ ما أَفُرَاتَ وَإِلُ إَومَئِذٍ للِمُكَذذِبِ إِ طَلِقُ إِ مَاكُنْ انطلقوا الى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر ويل يوم اذل للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يوم اذل للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون وين يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كُ وَشَبُهَن أَم بِمَا كُُمْ تَعملَون إِ كَذَانكَ نَجَزمُحسنين وَ وَإِن إ يَومَائِذ للمُكَذذبِين كلُلتَمَتَّع قَلينًا إِكُم مجرمون وين يوم اذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وين يوم اذ للمكذبين فباي حديث بعده يؤمنون